ان فدعاون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يدبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونريفرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن بيه وهم لا يشعرون.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 وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقاتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه 121. This is the work of Satan, it is an anvil, anvil, anvil. 122. He said, Lord, if I have hated myself, so forgive me, so forgive me, so forgive for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 ولمّا توجّهت قوأمدينا قال عسى ربي أن يهدياني سواء السبيل ولمّا ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى أَجَلَهُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَنِي نَعَنِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَدْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَنُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ وَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتزك أن لها جنة ولا مدبرة ولا مدبرة ولم يعاقب يا موسى أقبل ولا تخاف إن نك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أضم إليك جناحك من الرهب.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 Wahai saudaranya, dia melihatnya dan lebih jelas daripada aku. Jika aku mengirim mereka kepadanya, mereka akan mempercayaiku. Namun aku takut mereka akan berbohong. Dia berkata, "Kami وَنَجْعَلُ لَكُم سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُم بِآيَاتِنَا أَنْتُم وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا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 إنه لا يفلح الظالمون. وقال فذعنوا يا أيها الملاء ما علمت لكم من إله غيبي فأوقدني ياها ما نعل الطين فجعل لي صرح فجعل لي صرح لعل أطنع إله إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. واستكبره وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبدناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا نَعْنَةٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُونَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ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 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمننا به قالوا آمننا به إنه الحق من ربنا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 وقالوا إن تبع الهدى مع كن تختطف من أرضنا أو لم نمت كلهم حرم آمن يج ب إليه ثمرات كل شيء يج ب إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ, كمن متعناه مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 121-Fa'amait عليهم الأنbاء يومئذ فهم لا يتساءلون 122-Fa'amma من تاب وآمن وعمل صالحا, وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وعمل صالحا فعسى يكون من المفلحين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 أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رصمدا إلى يوم القيامة من إلهم غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه.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 يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمي يشاء من عباده ويقدّد لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون فِإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين من جاء بالحسن فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فلا يجزى الذين عمروا السيئات إلا ما كانوا يعملون